أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إن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 لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أشتم شجرتها نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم